بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَصْدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ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 إِنَّ فِي اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتقون إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُوا بِهَا وَلَقَدْ الذينهم عن آياتنا غافلون أولئك ما أهونن أو ربما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 أَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَ لَجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضر وهو مر لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 قل لو ساء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 يَتَنَبَّأُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ صُدَّحَ عَنْهُ وَتَعَالَى عَمَّا عن يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً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 كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما بغون في الأرض بغيض الحق يا أيها الناس إنما بغئكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا.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 حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهرا فجعلناها حصيبا كأن لم تغن بالأمس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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةُ وَلَا يَضْهَقُ جُهَّهُنَّ قَتْرُ وَلَا ذِلَّ أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا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 حُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ من السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أم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 يبدؤ الخلق ثم يعيده. قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأن تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قل فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ قُلْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمْ مَا يَأْتِيهِمْ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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء إِلَّا هِيَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 قل لا أملك لنفسي ضروا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء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 كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إن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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل قُلْ ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناس ولكن أكثرهم لَا يشكرون. وما تكون في سأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء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 على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَٱلْعَلَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قوم إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِ وَتَذْكِيرِ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يَكُنْ أمركم عليكم غما ثم لا يكون قضوا إليه ولا تنظرون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 قال موسى أتقولون للحق لما جاء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 فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلتا نقيم الصلاة وبشر المؤمنين، وقال موسى ربنا إنك آتيت في العون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك.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 فَجَاءَ وَزَنَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودٌ بَغْيًا وَعُدْوَانٍ حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ <تصفيق> الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ لَفِي رَنْ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بَوَى النَّبِيُّ إسْرَائِيلَ مُبَوَى صَدَقِينَ وَرَزْقُنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يُقْتَلَفُونَ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 ولو جاء كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ولم ما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم, ومتعناهم إلى حين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 يجعل الرجس الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فِي شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وأمرت أن أكون من المؤمنين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 سسكى الله بضل فلا كاشف له إلا هم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يُرْدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَهُوَ الْوَفُورُ الرَّحيمُ